بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد صلى وحين ووغو واخ أه... تسويد غلني باب شي اهمر قاصو أه... اللهم سان باب ما دا في مرافي عقل والتغليظ فيه لا تكون مرقص حوياً إلا تحلوحي كي يميد إياه إلا أتكيه التغليد في مرقص حوياً يعني هذا يمكن أن يكون لديه مكتباً لقاطه حاس كيساً لاح ليسا هذا الحديث كان هذا مرعي لي هل كان مرقص حوياً تكالو التغليد فيه التغليد كان يأتكين تلل أتكين إياه معنى أنه نقول إياه مرقص حوياً اللهم السعان مواضعياً ميلاوحات جرته أدلا أتكيه جرته mowadu iyo meelo aad loo adkayo jira marka suxaweeyaan yaani diida iyo magta aad loo si adkayo waxa jira marka saddex arimo baan lagu adkayaa midna xaramka diiqofka waxa weyn wuxuu ku dhaxdilo kale bilaha xurmada la hadduu wax dilo kale midna midna marka suxaweeyaan bilaha xurmada markaase arfartaaha bilaha hurmada la hadiyadana wax dilow wax la atkeenaya marka iyada haduu dilo qof marka muhrima saasi ilaahan fasiln qadawna waxa tunaa kitaabkiisan almuqni wuu ku tinmaamay middadkan nabiyaduuna subxa wallahu ta'ala wadaxu ku tinmaamaa bayd halka markaas waxa weeyaan waxa marka mas'alada aad soo ka hadlayo waa taqliid waa atkeenta marka sifada loo atkeenayna aanu cilmi maashumada kala cumar iyo qabaabu xukuumay markaa uduud calaamaa qudeydin 200 iyo 100 baaran oo ka maqtiiso maxan boqolba masaaqay lawaat waab boqol soma boqol iyo labaatan kala labaatan ku maxay yeeshin labaatan ku wax weeyaan wuxuu qaba haddii markaa waa dheereysaa uu gaabsada gaabsada ma dheereysaa uu ku socdaaayo kedd boqolka markuu soo ka doorto boqolka ugu fiican inuu markaa wixii soo hara xagaaskeed daad iyo labatan qaswanaa saa و rabaa wa sida macnaheysa laaysa nigaatiin وايه وموانعنا قفك إرفع الديني سيادة حركك متعب قال رحمه الله تعالى وحدثني مالك باي ورهم أنه بلغ وحس وقرأنا سعيد مصيب صليمان بن يسار رسول الله أنه وديه ثم اكتم الله في الشهر الحرام بلها حرم الله فقال الله وحير ولكن نام به ولكن زاد والزياد في هذا الحرم فطير السعيد بقى وحلوه يقولوا هل يزاد في الجراح طاعه عمل الزيادم كما يساعد في النفس النفسيه له زياده يا فقالوا حول نعم قال مالك وحيره رحم الله تعالى وراهما وحن عمرين يا سعيد يا سليمانك اراد ان ادهن مثل الذي كي وكله صنع عمر وخطاب سميه في عقل المدلجي لنجد المدلجي من قريب المدلج مقتيسي حين اصاب ابنه ويكيس مرقاسيبي ومحوكه قاعده ما قاعده يذهبوا كقادمات خا سخوايان اللهم استعن صد جذعاه ليصدم حقها في افرق المرخص خليفه اهدى المنصومه واي مالك بن ابي رحمه سعيد الانصاري عن عروه بن الزبير ان تغدوا من الانصار الانصارات كما يقال له ليره وحتى من الجلاح ليره من غير انصار هم عيسى ليره وحتى من الجلاح جلاح ليره وان المرخص صحابي جاهلي اي سوى oo jaahiri boha الله sallallahu alayhi wasallam ma soo xareeri iyo qaraabadiisa toona weey raahan Cabdi Muxtarab bayna xaqeeyka walaalaha ninka ha ninka ruha ay qaa ohay xayh ibn jalah walidaahay kaano la waxa uu suuna aan mun alarba suuna sida waxa tinmaamay tarjumanas al-hafid ibn hajr baatil dirudisi قروءا انه ما قدمه سو نقليا كله عبد المطلب حق ويك والله لا يعم ابن عبد البرنا كتاب في استعاف في اسماء اصحاب وشيغه كله اني سكنه عمره كذلك و و لا أدل ما هو لانه حيحه قديم وهو اقوى عبد المطلب ام جبلها يعني و حيسي ابن ابي حاتم اي و هو waqt sahabaada nabiga wax ka wada lsee inuu aha marqaasaa wuxuu yiri warka aanu garan maayo waay oo xay xannin horo jahiliyo aha isna marxan cabdul muṭallib hagu jalk wala la hayn waaba mustahiil beddenu ka wari marqabi laysu u taay marqa waay allahum sala nabi اه وورد مرقاس حويا كان لو وخصنا نيكا عم قدر صغير او يربا وسنا ادر يرت يا وسنا وهو من او حي حقه حي حو كيرا, أحيح كيرا عنده هو وكان عند اخواله ابتياش يقتي سوهم فا اخذوا حي حاصو قاتي فقد رهو qaalo faqala akhwaalaha abtiyaashiba oo haydan kunaanagu waxaanu ahayn ahla summihi baanu ahayn yaacna kuwa marka saxawayaan isaga marka saxawayaan jalxadu abaanu ahayn yaacna isaga anoo hay u ahayn waxna sida summigu macnaa waxa weeyaan kuwa wax usuga warumee isaga marqas xaw iyo baan u ahaayeen oo waxaanu ahayna umar qas xaw weeyaan yaacne la shaandana noo ayna matir baan u ahayn hatta ay da staway marqoo xaw hatta ay da stawa marqoo xawdu isay alaa guummehe adeeg qadi marqas xaw weeyaan oo ku xoogeysey galaba wanaaga qalin noqdeen xaqo yaannu min kan murka subaweeyaan ayaa lirbula ha kadibna aleer kaayir uu ku sugnaa abtiyaashi baahay fahana summihi wargummihi laft bigum sumiga ah isla markaas waxa wayan ay madmarkay ka hadlayaan sidaa u cubeeydo kale noonka luqawiga uu xusayra maxadiifiintu waxay jiraa marka summihi oo saada way godaan laakiin summihi indayda haa fi ambu ilaah oo taasina waxa noqonaysa islaah xushayee iyana wax u sugnon isaga wuxuu hayno sidaa way noqonaysaa markaa waayaha ah اللهم السعان alimam abu umar isagu xulaya summiga iyo rummigu waa isku macna markaa rummiga markaa imada luqadu ka sida alimam azhari oo kale waxay jiraa markaa iyo alimam nuskayd oo kale waxay jiraa markaa subxan wayaan rummiga waxa loo yaqaan waa guriga markaa subxan wayaan qaraabtiisa loo yaqaan bay marka waxay noqonaysaa ahla thummihi rummi qaaso weelki uu wax ku ilaashanayo la marka labada macnaba way isku iyo markaas waxa weeyaan rummigu waxay noqonayaan kunalahu ahla islahin dadu waxu islahiyo wax u suga ayaanu ahayn marka Allahu hadawmar ka subxan waayaan qaar kunu hayna kunna ahlas summi waanu ahayn kuwa inaan wuxu islaaxino eelka wa rummi waanu ahayn warqa subxan waayaan kaydkiis ina waanu ahayn warummi kaydkiis yiidaan nimada qayba kamida hatta ilaa istawa ala umumihi waxa laga wada amarqaan ana waxa امم جي وكانو سخاخه بدلان قارقو قارقود حينا عمم يجي بيدها قارخو عموم يجي بيدها مرق سيده صحه عمم يجي وحتى اذا استوا مركو كسنادي على عمم لا يريد أن يكون هناك معنوه المرخة على طول ما نقول إنسان مرخة على طول ما نقول إنسان مرخة الإمام الجوهدي يغير خب الإلهي إنه غلبنا وحن يغالبنا وغلبنا مرقيا إنه غلبنا غلبنا حق إمرئ في عمه وحكوّضا مرخة سحويا وحيحا قصر وحن يقاتل معنوه وصدا وحيحا انقسم مقاطعي وغلبنا وني غالب نقدي وحيحا منك ليداو لي. حق امرين قف حقي في عمي ابيرتي كليها حق ابيرتي كليها اون بو نقي غالب سكل نقي من قادنين حق ميلادو ابيرتي كلها منقي قاطي معنا واصدا وهي اللهم سعه ا بلغنا انه كعلنا وهي نكونه وقال له ليلى احي خبل الجلاح لداهم كان لو وحس منا عن قدر صغير وغير وهو هو يسقوا على قاس اسقروا كيرا من احيخو كيرا وكان عند اخوالي ابتياشا شدود كسغنا فاخذه احيخا سو قاداي صدته فقال اخواله حيرا ان كنا انغو حانو هين اهل ثمي اصلاحي سكو اهل كيف كيدكيسا يقول ذي سنوار نوهن يهوي يسا حتى إذا استوى على عمامه حتى إذا استوى مخوصي ماذا على عمامه بيريذي سيا قلتان كيسي غلبنا ونغالب نغضي حق إبريل قف حقه في عمي أذيرك وكولها اللهم استعانوا عليه وتقولنا وحوري قال أروا وحوري فلذلك سلا دلت يدب الله يريثون قحلين قاتل من قف قتلا قاتل كوحد دليل man qofka qatlow diremo dhaxlayo manta waa mufcuule la yareeyso man dhaxlayo qaasininkii wax dilay man qasana qafii u dilay qalamali wuxuuna waxaanu Allahu ta'ala marka halkaan mas'aladu waxa weeyaan jahilgu oo ka wadaa marka saxan waa amru Jaashiriin aqraghee Islaamu Islaamku waa qaray oo qiso dheer buu bay habbis oo saraa oo aad u dheer marka saxawayaan yaanay ayda soorto baqra qisada marka saxawayaan asxaabul baqra la gaar ruumii marka asxaabul baqra loo leeyidi marka saxawayaan fadaabaha markaas noqii laga wala هذا labnno marka hada labna akhihi falan yuqdi ibna akhi min maley shay wan yuwa rasqatinu ba'dahu ninkii marka saxawayan allahum musta'an wax dilay marka saxawayan waxan ugu jiraa ku dilay marka suu ninka ki wax wuxuu in marka saxawayan kan marka walaalkii inankiisa ay dilay ninka قال امره وخلوا الامر قال دي امر خاص الاختلاف في خلافنا عندنا نبات اذا قاتل عمد ككسر دل لا يدس ما دخليه من ديتي من قف منقف مكتي قتل ودرشيه ان وخبا ولا من ماري هنا كدخل مايو ولا يحجب احد قفنا محجاليو قف كان سو وقعوا وقع وداي له يسهميراو فدخل وان الذي ك كا... يقتل الديل يخطأ قفل ودلو لا يريث من الدية مكت كمال رحل يشيئا وحلا وقد اختلفه على سكو خلافي في أن يريث من مالي حريس وكال رحل لأنه لا يتهم لما على أنه قتل من الدلو ليريث وسيء ورحل وليأخذ ماله حريس وقاته فأحب إلي حقيق وحلوكا على البنية أن يريث من مالي حريس ولا يريث من ديتي مكت يسون كالرحل wuxuu tilmaamayaa imamku rahimahu allah ta'ala wa salaana kum marka hadii qofku kasu wax u dilo qofka uu dilay magdhuumar kale ayaa soo magdhisii salaadaan soo maaha magtiisuna madaxli kara qofiiisi khaaska u ahaa kan la dilay ee لكن khata aan hadii aad u duushaa ka warxan لا waa mas'alo laysku hayo marka wa mas'alada xukunada qayb ka mid ah inay magti soo harto madhaxli saxanka noorg laakin xoolahiisa madhaxliisa xoolahiisa marka caalimuhu meel uu xoolaha sida saxda inuu marka xoolahiisa aad lixli ka toogan wayu xasuur qala in aad la inuu qaslan la helay una u dilin markaas uu او الي ما مالو خليه قاضي الخطا لا يرث من ديه ولا يرث من المال وانا سيس ابن نصيبه القاضي والسده ويلي وعضلنا الرباح حسن مجاهد زهري او زاعي اي مضا سيده يراهن ويان سلفكاس اروى اروى بن الزبير لا يرث من, من مال ولا ديه مالكيه ما يبا يراهن قيو انا ما بسدين ما مالكيه ديته لبدوا دخل ما وايها الله مستعان السيد الرجاج جح أن مرقص فحويا ما مرقص الله مستعان مرقح ليه مدنة مدنة ورحل مايبة باب جامع العقلي ما كتب بابك يكل منه يبابي وحدثني يحيى باي ورغمي عن مال بكوري عن شاب الزورية عن سعيد بن مصيب عن سعيد بن مصيب عواضي السلامة بن ذرحام النعوف عن نبي إبرايرا ترضي الله تعالى عنه ونرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حولي جرح الأجماء وحما قرأت المركز حويا عوح ورهي لا يعيده جبار ما بلا شويا والبئر وعلكنا جبار ما بلا شويا والمعدن معضنتنا جبار ما بلا شويا وفضل كازي قجاهل قنا الخمس وشميل ومضال قد نحن أيام قجاهل قد في كتاب الزكاة ونكاين ونكاين ونكاين ونكاين ونكاين kunu mar khaaku soo talmaami maali imamku rahimahu allah ta'ala wadafin al-jahiriyyah tahle guhi aasan milku aasan aa allahumma is'aan mar khaalka waxa weeyaan jarhul ajmaayi wa ahmaqratadu mar khaas waxa weeyaan kullu wasiifasil doona maali rahimahu adiga qoray mar khallagu qabsama iyo marka allahum sallahu alayhi wa sallam adiga qoray mar khawasiinow mariga shafci layfii daawud iyo asxaabuna kamaan inaa u dhana rabbil rahim allah ta'ala fi tawiid uu qashay wi helahu sallahu alayhi wa sallam waxa kala kamida marqas waxa wayaan al macdin maadan tan wax loo yiqana laakin ka ka waran fi tareeq muslimiina aduk aduk سير اسوامي ما داو ودا دي قودو ييراين واي اه اللهم استعان ويدا حد غودو بو قف بساميه وحين مدخا سوويا والمعدن الجبات يرو وحويا معدن تميشا لقا فقي ميشا بو قف كو دخو ولا دكتو اديكا بالجاهل نصر الله وما يشغل صلى الله عليه وسلم قال مالي وحوري وتصير الجبار وحويا أنه لا دية فيه وحمقه كمواجباته أنه لا دية فيه وحمقه وحمقه في المجد تمرقه وآيه قال مالي وحوري رحمه الله تعالى أرنطان ابن عبدالبرو وحوري يعني وحويا لا أعلم في ذلك خلافا مرقه وخلاف أرنطا كمسو قيب ويدا وخلاف أرنطا كمسو قيب ويدا وإجتماع به وي معنى وقال مالك وخر القائد قفكم ارقى خولها غامينيا اور خغر كا ودا ايوا سائقو كا غاريد كا خاينيا اما اور خاغ داما كا خاينيا ايوا ارقا جيبو كا غاريد كا فوسن وكوللو إلا أن واي ina haratila muyaana an tarmaxa ina haratila muyaana من daabadu min ghayri an yuf'ala laysa hun lagu sameeyay min ghayri an yuf'ala yada lagu sameeyay hada shayn waxba tarmaxu illaa wa haratisu wa qad qadaa umru wa qad abu hukumay fi ladiki ajra farasu faras fi si marqas waxa wayan ayri dal aqli maktu egdar garwada garwada intaaba leedahay garwada ayaa marka subax weyn ka kaxeynaya xagga dambanka ka kaxeynaya ama marka subax weyn Allahum subaana marka subax weyn gaarigiisa wada debi iyo ka fushaan way degida hadda ka masuul marka meelaha iska daaqayso riwaajubaru waa bilaash furqa haddii lama meelaha iska daaqayso ku yadaa halaajada lugta ku dhufato oo wadnaha goyso yaan marka waxba marka la qofki ama awr xibaaddu meelaha iska yocno ama dibigii markaas waxa wayan u dilo ama siintu ku weydo waxa marka noosumaa uldish il maayo murkha laakiin haddii ayu mas'aalada murkha taayada kaxayna yadaa murkha ka mas'uulasha xeex madan murkha aya la guuleya wixii laakiin ka wada haday iska haradsido adigu oo adigu murkha midna gaarigi anafii adigu garwada adiguna adag wax aad xajineeso adoon ogeyn ee qoladaa iyo markaas xawayaan ninkii markaas faroskiisa markaa ayriyay ee markaa faroskiisa ayriyay ee farosyu uduuddu ku qotmiyo markaa ninkii leey joohayna de qoladaa leey joohayna ay qabsadaan dalad kale oo uu qadaw waxa uu ku xukumeey inaa magta iska bixiyaan somo waka markaas xawayaan markaa قال امرو خوري في كان قرق ودا يو وساقو كان كانايا وار قال كيف كان فوشاني احرا يرا كا اوريسن او كغه هبون ان يقرنم ان يقرنم ان ما دمان من الذيكي اي كغه هبون يشن ادرا فرس و فرسكي ادي ما يكر ليا دا انو قفتو مارخا سووياان اد اودو منا سوما ابن حزب في المحله وحيد ولا خلاف بينه ائمه الاربعه راحتها خلافهم سويكم نجربو ان عن... انه يضمن الغاكب والصائق والقائد انه ان مقدبيان ما وضع ادبه سودا بدس وحا الكوجستو فتليف النفسن ومالن اما خولاه دي سما نافدسي كوف حد دي كوجستو ما يدري لا كوفا دودواله اللهم صلي على اخلان واي لكن حد لغته حد دا دا ظلم ليه لكن لغته حد اي مرقسا حويا كانقاي لغته مرقسا حويا اي هراتي اذن قرتينو اي سيده وصته مرقس ومرقس لا غومنا روايه فحول غومال مرقه عند ابي حنينفه واحمد في روايه ونسي ممدكه امام مالك منه خا... في سباحه ظهر تسوقه اميل ولا اسخي وافقسني ياد انا مغدويسو شيخ قال لي اد ودا القف دي رسيسي تا له اسمها ياد انا مغدويس قنافك يا تقر ودا ياد قف دي رسيسي تا له اسمها يادنا نافك يا اتفوسني ايا لكن هو ليس خويا haddii kowroo ilmayr iska soo hoos kalo marka saxwaayaan gaarigu waxa uu ka qabsadayba kasoo qaan aqoornu ma hayisid uu ka bacaydon uhii bixisan oo mad ka warashay waxa lagu leeyahay majid inda baadhada ilmi wasida ay qamaan al-imam abu hanifa ahmed fi riwaya و iska gal wadaw markaa oodahaysa ayuu is innaa iska waska wadada socda iyo wadaama ma hayso weydooyisa inar waska waska laaysa oo markaa saxaw inuu soo dibulay waxa aw mniska to go or xanu si halin waar magdhabiye albaa murqa saxaw ayaan indhi ma mare faswaasidaas oo wixii aad adigu arkeen dib maray laakiin ka waran murqaartan miyey hooyay xagga damu ku laabay hadaad ogaaan murqa saxaw ayaan dib ugu soo celis yaa uslaa ka yadoor bas اللهم استعانوا عليه الصلاة حلقة مرق واسلة أي يقضى إمان وحمد إيوه يسألون أن أدورت على صومة قواردني مرق المري يأدورت على صومة mar khalahaaysta midna isku ma khilaasano gaariga wuxuu di qofina jiirsiisa ama khadhaan u jiirsiisa ama andan u jiirsiyo magtayna ugu leeyahay Ismaayl Xaashi Sheikh laakiin hadii ay marka gaarigu qof iska labaadan wadu waayeen oo sidaana kaga dhacaan ogeyn sidaana ku مسالدا مارخا سوخو ويان الله سبحان امام احمد في روايه يا ابو حنيفه يا ظاهر فدك امام مالك لما قبلني لما مقدبني قبا امام الشافعي اي امام احمد في روايه سنه مقدبه قبا في كل حال ن واخا ادق ودو اما هل لو لا اما لو دايو انغه مارخا دا محكمه الشافعيه دا واي كحكميان واي امام كشافي دا حتى اوين بو كدحاي غارقه هو ما انتي سوو كدحاي ولوا ما بس بشن بلغدشت وخاس ها سيده الله هي المساله وانا سيده اي قبان مر خاصه سحان وهي المساله الشافعي واحمد في روايه هو يهلهم صلو عليه طال من ترى اي في المساله كاي قلتها حباب جاريه وصل عندنا من تمر هذيك الشركه ما وصلني ادنا وادين لكن والله صار لي عندنا ودييرسيه ما لمك دبيسا يا إن دابي حنيفه ومالك نعم ونمك نبي ياه ياه انت نحن موت انت وقت عدتا يدع وانت وقع ليسا طعا وحينا قولي السهم إذا اسكم إلى رسو الله وصحاني سمع <أدي> اللي هو يسيره للمان نقول يسيره مكتب غير يسيره مرقين اسكم إلى رسو اللهم صان اللهم سين الضغوط دي حاجه هتن بوغانيس في الفردي 12 تو بس كده قال سوا في يوم البميه باسكو ومالك نعم ومرخه مقضبيه لكن عند الشافعي ويسحق لا يضم مقضبيه ورجحه حماد كشافي يسحق قبان اللهم اغدوي سدي وايا اللهم صعا عليه اخوان بقول نسس انا يقول للمرخة قال مالي يبحون رحيمه الله تعالى والأمر هو مرخة عندنا أنك في الذى كي يحفر البئر على كقضية على طريق وضى <تصفيق> كقضية ويربيط دابت دابتك حليا ويصنع وضى كحليا أو يصنعوا سمينة أشباه هذا أردت وحشة بها. على طريق المسلمين المسلمين توددوه أن ما صنعوا يحوى سمينة من ذلك كمذا ومما كي كمد الله يجوز الله هنا وبنانين يصنعوا من سمينة على طريق المسلمين المسلمين توددوه كل سمينة فهو ضامن المقلبية لما أصيب وحيه أو لا أصيبه وفي ذلك أرمك الواسيب من جرح دواعة أو غيرها مغيركية فما كان من ذلك فما شئ كان هذا من ذلك كمينة عقله مرتيس دون ثلث الدية ديالي مرطي صد حمال الله ورقماش دح اضوحي كواسي واصد حيو صدنا اضوحي كي ير ايه فهو في مالي خاصة ماركي سوكليه لقب حين ياشره ما صمر لك صمعين وما بلغ الثلثة ثلثة, ثلثة جارنية فساعدة وحيك بضنها فو على العقلات تلك دوشي سويا وما صنع من ذلك وما صنع وحي سميو من ذلك كمدا ومن ماك كمدا يجوسو مرخاوو بنان تلهو يسقن يسنعو انو كسميو على طريق المسلمين فلا ضمان عليه من قدوشي سماه فيه شيئا دخديس ودا قرما مغدون دوشي سماه من ذلك ومن ذلك وحكم ألبيرع لكم أو يخسروا رجل منكم قديه لما طرقوا بقدتي ودابوا دابدا وينزلوا عنها الغجل منكم كدليه للحاجة جدا وغدغيو في فيقفها على طريق وتدويس ساجنياه فليس على أحد قفد شي في هذا ارنكا غرم ومحمق ضوا waxaa saxay ruuxuna raaxay Allahu ta'ala maadama soo marqas xawayan wal beer jubaroon soo marnay eel ka hadii wadada dadku ay marayaan oo ka qabo oo qof uu ku dhaco ama wadadi dadku ay marayaan bun neefkii ku xiray markaasi cid markaas xawayan ayu marqas cidi ay Allahu subhaan udu markaas xawayan Allahu subhaan de soomnaqtay ba mar halka tagtay kadibna marqawo iska dhaqaaqay bay dhacdaa ama dhayaxan u dhigintee haye marqa iska caanadey ba aa kadibna marqa ama marqa saxaw ayaan ku yidba iska galay inta oka oh sidee the... qolobul caarifin laha uyuun ma qashan ayay oka santeeyo oo ka dhaxay hadin taree aad in aad ka dhawaa ka ayay ninku jirsii intuba waa bixnaaya saddexduba ka gaarir laha ka u dhig kiibil oo kaay ka dhaxbaxay kiimul qasuxa ايي صفنا على الوضع ديالنا يا شيخ كنا باغيننا نحضروا على عدابنا الكبرك من الخواصسه قال لهم مرقس خاويان وهلا بخل حدبه حداي سيده سدقوا المسلمين تو <تصفيق> كسميش امور امور خاويان بنانين wub xiniya markaas wana magdhabaya marxaanta soo dhin hadii ay marxaas soo ay ka hoosayso marka xooli soo kaliya laga qadhi haddii soo suudiyo wixii ka badan ay la bixinaya wana sida ay qabaan marxaay maamul Malik ee Ahmed iyo Fawhi waafaqay waxay qabaan iyagu soo suudiyo wixii ka صوت محمد بالكران وما بحينا ايان وحبا ايي قبان مرت ابن مالكيو امام احمدي عدي وافق دي ابو حنين في سوق خليهي استدان وا صوتلماني مودخو حتى لا بخلين بوليه سوما الله عليه وسلم لانه شاف انو خليهي هي استنا اما مودخا نوقتا اما كيراتو وحلا خينا waa noqonayaa inuu salaadada kasoqo arimaha soo kala haddu sameeyo markaas waxa wayan waa loo qabsan marka magtiisana waa laga qaadayaa marka laakiin wixii u banaan hadii uu marka sameeyo wadada ku sameeyo wadada inuu wixii wixii u banaan inuu wadada ku sameeyo hadduu ku sameeyo mag dhawdu shiiysa maaha waa maxsalan waxa hodo mar taas wax kalaa mid san ama mesela hawayan da badib aad ka dagto asuli wad u baahatay oo ka wadaa asuli aad doonatay waday wasu xuratay ama marka saxawayaan hawla noocaas marka dhacay hawla noocaas oo kalaa dib mala marka adiga marka mag dhudusha maaha waxa waxa talaabo bixinayo aa oo mesela taabo marka mصلaha gaarna looxir marka samaynta dawladda wax dhay ama qof oo mصلaha gaarna u sameeyay biyahan si ay u qabtaan marka oo dadka ay biyahan ugu xiraan raas oo kale waxba dhiman marka Allahu subhanahu wa ta'ala waay marka waxa la wixay aasiibta marka dhiman noqonaysa marka bisalama marka oo واي وجر وقال مالك وحنده حين والله تعالى فرغ في الغد انه ينزل في, في البئر على الكديه فيدلكوله جنق اخذمت كلاس وهللها في اثر ناتش فيدمذه الاسفل كيهو ساجد يا لعلها كسره فيخرقاني في البئر على الكوده ضعيها فيا هل كان جميعا بريان وضانوا خلق ضبلن فيا هل كان جميعا inn ala aqilada ladiki talkii talkii duushisa waxaa hab jabeelahu soojiidi addiyada diyalaguleeyahay habii mar khaas waxa way mid eelka ku dhaadhaaco midka loo soo kordisaago ki hoosoo mar khaas ay cal ku dhaadacay kan duusaano soo jiido oo labadooduba isla waxa wayan warxamagta wax soo jiido talkiisana magta laga وكن اللهم اسع بريادعداه marka eelban fuduban laaynaa marka xumo marka aadkanu ku daban laan ayaa waxaa dhacay marka و weeye midba markaas soo jiiday marka yaan walaa iskora ku dabanlayo dabasho iskora fuxicin moqtaan midba waxa uu xil suwiin tuu واي يا اللهم استعف فباش ضاق قنوه برن بعدين قلت على علىش نڭل عاد وخا صار فرا زين ما تعرفش هو امتحان رافه وقتك على ما فاش ان شاء الله انا نستى وانا قناه توانا دراسه غير النوم والدراسه ماكو غير النوم باش نتبنوا قناه كل كيغال كل خير عصبتهم من تجي زين ان شاء wanu isu saan markaa waa saase alle mar khaati taas dadka waa sida tan waa lamidun eelka dhaxdiisa soo jiitaan baadaynaa in qofkiisoo dabaalnaa hadu ogaano dadjiyo kadib ma bii waaf ka yasan ka galaan oo kadibna sidaa ku marqaasu ku suuxo oo sidaa ku dhilto وهم يقولوا <تصفيق> تلاغش مرخا ان عيلكه هوصل مرخا سخو غليصو قوال عندي وينقنيسا اما سبل وقال مالئ وحر حينه الله تعالى في رجل ينزل دلي في البئر عركه وفيدركه رجل اخر منه هو ساهله له في اثره هافيسه فيجذبه فوجذبه الاسفل فهو سوجيليه الاعلى كسروف يا خير غان دعيا في البئر عركه وفيه اللي كان جميع على منتدي اهل اغساميان ان على عاقله الذي كي تولكيس وها ادشيده دشيده جيبه هو حسو جيدي اللهم صام عليه تولا قال مال حوري في السبيل ما منك وعمره في او یامرو رجننکو امره یانزلو في عالكه انو دغو او كنجل كنجل دا دا يرقى فالنخلة تتسولط انو فولเกدكه فیاهلیکو فذلکا رقاو کو دمنایو الا لذیک امره امره دامنو من هلاكن هلاگا او غیدها مغرکیا واصلا سويل ميرضا کو تاع ايل کان گل او داس گالو او سدا کو دینتو مرقادا لا گوللیهای وكذالک گیدک فولاطا تر او گیدک کا سو دحانا ادا لا گوللیهای ان مير هلك اس سو قوا داس گجلا اتونو گارگان کو والله <سؤالك> <سؤالك> كان قصوودتنا يسره والله غول ياسين وايد النوع ما <سؤالك> <سؤالك> سؤالك من هو وا اليوم ما مرخو قسيسه ما تنبلامي تايم مرخا مسايل كاسي وا يا ايها الناس لقي من باو قساد ديوا معطونكم علموته و حتى لغا يا ايها الناس لقيتم منكر خنيعقل اعمى صحيح المبصره ها قسنا وعفد qistawaas wuxuu yahay hayd imno qadame raxiil waxa uu qoray kisna al-mughni ku soo saaray majalka lana tunaad safhadha 83 iyo 4 waxay marka saxawayaan waxa ku dhacday waxa ayh marka saxawayaan waan misalay culimadu ka hadlaan baa hayd waad caay marka saxawayaan Cali ibn al-Qabaha al-Lakhmi ayu wuxuu waxa dhacay min indoolaal la xagayaan min in qabaana xagaya tal fiidabigu waye waxa dhacday marka ee kim markaas waxa weeyaan indoolaha ahaa indhaha qabay aya podusumaana walaa xir xirigaa maanta ayaas u fiidlayo umba umba waso soo dirin bisarfa 200 dollar uu gaminay yasuma susasma in dollar uu ka daba dhaco aya لكن dhaxmay midna laakiin ninkii duuska kayimid aya adigoo uga gacantay bayahay ya saas ku runjay kad numarka saxa weeyay Umar ibn Khattab waqti isoo dad afka khilafadi Umar Khattab radiyallahu anhu Umar wuxuu ما الغاصه نinkiin dowladaha haddii markii la isku yimaadameeraha marka kulanka iyo feyraha iyo haddii markii la isku yuu hadda wuxuu dhii dhiree ya ayuha anasu laqitu munkaram halye aqil a'mas halye aqil a'ma as sahih mabsirah weeri ya ayuha anasu taqiy yu الصحيحه كفيوه المصيره وحرقيه وعجيبه وهي علي عندها قبي مسكينها هذه اللي يدوي الكامق قصده وحضر لي وكذلك دارقني في سننه مرق وامثالها سو عجيب يا ايها الناس لقيت منكر هل يعقل اعضاء صحيحه مبصره هل يعقل اعضاء صحيحه مبصره way tan kan waxaan qabaday qolka oo mas'alada waxay uga hadlaan cunood markay ka helaan qisada soo qaataan nin ba ayalku dhaxdhacay ku kalna uu ku sii dhacay uu dilayna magtiisi waa lagu dhayaa ilaahin sidana waxaan qabaday mad khaib nusmeed labo siyaasadbu waa waxayn ko ninkaan dowladaha deb waxa min ka indaa qabay in meesha ku dhac waxa soo been ninku hagaajiye Soomaa adaa soo u noqday ama amru amar khalidi amar khas wala ikhtilafa khilafuna kusunaan fi dadis ليس على idana hu laysa duush laysa ala misaydu mar khudush wala ma wa sibyana iyiyalka aqlnu magla gumal yani tuluu maktab bixina iyagu guduma bixina ninka ba wax bixan gubar khair qatoo de duniyasa istadeey ku baxto dhimla taasiyadu harna gaakif gudsoob dhimale ilaaki oo isku duqaad waxba dhimla taas ilaaki waxa ما هله تلسن يا ما هدي مالكين ما مملوكين در دوار خي عيالكم مملوكين ويان مالوكسين يا اللهم ستار وحده انه ليس على النساء والسبيان معها عقل و ويجب عليهم كواجب يس ان يعقلهم اكانه بحياه مع العقلات التركي ييص فيما تعقلهم العاقله يحب حنا سو ميديات ما يجب العقل مكتو و هو على من برق الخلم قفيقان غاروا من الرجال القكميده حتى عيالك و خن غان وقال مساله ان ابن مذر حين الله تعالى وسو نقليه اجماع مسوله نقليه رحم الله تعالى واجماع المساله يبي انا روخضنا وحول لا يعقل مع العاقله السبي ولا امراه لان العقل انما يجب على اهل النصره لتركه لا يتناصرون بسبيان والنساوي اي قاداي مر خدغال دحو ما يدم قريها لو ما يمت ايغه خالدي نارر سياد علي ملدي بلدي ايغه مر خال ما گرجارسو ددكه ولا گرجارسان كرامت لا قادا قال ماريق وحويد في عقل لكن المروي قال انا واد دور الصحابيه و خيدس تدو مره خات خلصت دمته انسو عنه في عقل الموالي الضامنه مكتوده لخدو تنزم العاقله مكتول واجبين ان تلقا الواجبين ان شاء الله حداي دونان اهل ديواني و خيانان دد اهل ديواني خيانان او مقضعينا اهل الديوان, الديوان معنيت محوريه dan marka suba wayan qoraal u saaxiibaa macnaa kitabu saaxiibaa noqonayaan oo kitabka maxallaw saameeyaa marka asmaadooda lagu qorayaa marka inta diidan macnaa oo waa masmuqtaan bay noqonayaan oo marka suba wayan yaacna way kala goayaan adoomadii adoon ka adigo xoraysay deed tolkaagu magta ku leeyahay magta kaanu wax ayaan markaas waxa wayan ahla diwaani baa hanayaan dad diwaan u saaxiba iyo oo waxa ay وامك دخين ريسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراصونك اي في زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون الديوان ديوان, ديوان بنت معنكر وين ما كان الديوان و في زمان عاد قذا يعني تاريخ حلي الديوان قريبه حلياس هي ريسم له حد قفله مصران ان يعقد لو كبخي عنو حق عنو حقيسه هو الى قومي التركيسه يو مالي هي مويانه قف كده لو ما له انو مكت كبخي التركيسه يا اودمده الولاء اوله لا ينتقل ما الولاء لا ينتقل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ادي ديد عيد كلمه غريسه دي ولا مره ما يمنع اصل الولاء انه انا اعتقلني انا مره ان قدخيا باب كاسو عيد سنه هو غل ايمان بنا قال وخل الولاء والونه لمن اعتقل قف خريا ويان ها استن مكتبه معلومات هذه المركة أول من دون الديوانة عمرو خطابها في العربة وطن وطنبه أول من ديوانة عمرو خطابها المركة يستمر كل شيء يطلناها في الدلالة ومركة الله وصلا خلافة هي السسمة واختياسة هذه المركة المركة سحويا بعد فتح بيت المقدس بيت المقدس المركة وفرتكت بهذه المركة فليس المركة هو واتس الله مستعان قال xurri walwalaa walu hunna nasab wana nasab saabitun wa sugan kaag nasab kaaga iyo qaraabadda soo ka bixinaysaa magta walu huna waasaas soo kalo adoon kaad xoreysayna waa ka bixinaysa isagu waa nasab sugan bulayay waddugu soo salaam wuxuu hadith ديوان كان يفيرون إياه يعدم اعتباره لبدأ, لبدا قول بكل ايه مرقة يعني ان انت مكتب في حالة يساين ديوان مرقة إياه لابد ديوان قليوه ما لا يفيرون إياه بس الله يفيرون معي لبدا قول بكل ايه قال ماري وحوري والأمرقوا عندنا انك اكتئذ فيما اصيب وحيل اصيبه من البهايب حوالها كماذا ان علامة السابقة في اصيبه منها حوالها تحقه إياه شيئا شيء قدر الماشي قدر كيوه لقوله ان قصر من الكمان صراحه <تصفيق> سعره انت في يوام مثلا لو كم بوها مره جبسنا كان 1000 بو نقدي 500 بو دخينسان اضان كب مثلا هذا ود اخد فوته او قيمتيسي هوسه ودخدو مثلا مره فيواسان شل شين ان قيمتيس ما هي اهيد 1000 ياهيد مره و هو مره داواان غارسيسنا 500 shamba qaldaysoma la wala qiimeyn la shamba sawdhaysiin hakala waa sidaa tan hadda diisoo siina ka waran deeso qodobal ugu leeyahay waaye sa'lamida dixinay hadii kala oo sa'lamida weydana qiimadiisa dixin wa yadu manul mislihi bil mislihi انما كو في الغجل ان يكون عليه دشيس وانه القسل دل او فيصيب احدا قفوا فيصيب حدا حدا وسيبي يا ما حدودي كميده ان لا يؤخذ به لا قوما ويذلك قال سبحانه قتل دلكو يأتي على ذلك كل ار نصب الله ايمن الا القريه بينور توميان وانها تضبط على من قيلت له قف لا يريد مرق بينور كاس يقال له ولديه مالك ما كو سناده لا تجلي من افترى عليك قفك وبينا مرطي فأرى وحنرقيها أن يجلد ان قراء على المقتول كاللدلي الحد حتى من قبل أن يقتل إنت لدن الكهر ثم يقتلوا لدلي ولا أرى وما أرقيه أن يقاد منه لقصاصه في شيء من إجراح راو عيادكم إذا القتل لدلكمه يعني لأن القتل لدلكمه يأتي على ذلك فرقه لأيمان كله الأمانتي حق روح في السلام مباقيه وذي misala marka subaxawiye waxaan in qoreysa nimbaa mesela had qisaas uu ku dhacay oo nimba uu aan diiday walaan lama cafiin halka markay taalo marka subaxan wayan isaga oo waly qisaas iyo qisaas oo la dilay ayo adanaa ka saleysay waaxba asii magtaay yahay dhayb ina oo maliguhu halku dhufte marka 400 jeedan kadibna han la qisaaso la dil dhimaayo waayo labadan shiiqatligan iyo 400 kan mateewey qatliga way soo maaha idan markaas waxa la yiraahdaa marka iyo shaygan daciifay yar ee marka xaqta yar ah wuxuu hoos galaya akbarkaa way xataa asqarr fi wuxuu hoos galaya xaqta akbar keeweyeen marka dilka aanba la wada marin oo dilkan baa la wada niyo qasaasi اللهم صلي عليه وتعالى مو حكليه لكن هديو يا فريو فريو عبد القذف او مو لك الزنس لكن قبل بوكو رزانيه باتا حد حد القذف وقت وين اقرا فرق يوضح يا مذهن او خلين ياه حد القذف ياه حق ولا غراعي من او سيدهتك جده لو دخلت كده حد كزنه وحده حدود الله طوارق وتعالى صمه وهو بني على المسامحة لكن حد القدف كان هو حقوق الآدمين مسامحا وكوان بنيس لديه وصدا بسويا لا, لا فهمي صمه حج اللهم استعانوا عليه تكونا وحير مركز حواني في الغجل ويكون مركز عليه دوشي سواني القفل دلوهاني فيصيب حدا هذا سيبه من الحدود كم مدآ إنه لا يأخذ بي الله قوم أيه وذلك أرغسه القرآن وقفل دلوكياتي على ذلك أرغسه الله من كله الأفانتي وحكنا أصغره كأكبركوه أصغره إلا الله في التبعان أبرك فيه أحد وقذفك مرياني فإنها أيضا تثبت وإسناني على من قف دوشي قيلت له يلله يس waayehee qala maa yqalo waxa lagu dhii maalka maxaa ku sunado lam tidilada ugu garaacayn maniftaarale qofka kugu beenowtay maxaa hadka wejir laaday qalo wuxuu uuri in yu dilad hadii aan yu jila faara waxaan arkayo maalgidi aan yu dal maqsuul ka la dilin la garaaco al hadda hatta marqan min qabl ثم يقتلوا الوالد لي ولا ارى وما يقادم لهم القساس فيه شيء شيء من اجراح ضاوعية كما يلا القتل لديه كما ياني هدوه ضخر كلفته لو لم يدخل فتها الوالفتة كد منه هدوه لديه ما ايوه هدوه محابا ضخر ولا لديه ايامي هدوه محابا ماشا كان <تصفيق> القتل يأتي على ذلك كله بلايمن لكن اسأل هدلتا هدوه الزناك وضعه لعافيانا كوروه لديه قساسا لك عافيانا كوروه لديه قساسا لك واي. اللهم استعان قال وقال مَالِي بُحِوِلَهَا الْأَمْرَهَا مُنْ حِنْدَهَا أَنَّا أَكْتَيَظَعَ أن القتيل كلا الدّلاء إذا وجد مركز لها بين ظهران قوم قال لحدود في قرية, قرية قرية أو غيرها ما غير لم يؤخذ به لم يؤخذ الله قم ما إليه به مركز لم يؤخذ لما قم ما إليه مركز به حد كنس أما أننا كلا الدّلاء أغرم الناس ويقولوا إليه حقي سدار حقي قرية walaa makan makan ka dugduu wadaani kaan kaas waxa wayaano qadiy qatlul alqateel kullu dilayn ma dilal arqan simayu qaa ala baabi qawmin qala albaab kullu soo tuuro li yulad daxu bihi suluugu wasaqeeyo falaisay u falaisama yn se referred ond am y rha wird Ni, allan innen. Mae gadoch hynny! Ja yna challenge Mae Amint ond yn ei asa sy Mae'n cael ei wahan,ichiwi a Mataidd ii heloedd ac yn sylwed sundu Cydyn I Ching公公 hynny to知 allan Aber yn y fundamental fy nhw sadaftee tu maashaa suxaw iyo waxa ka dhalaan laha in nabaabku qasma ka dhalaan nabaabkaasi siina u qasmin waa in markaas xaw iyoan la yiraahaa markaas ee loo qabmaa ilaa qasaam dabal qasaam in la galiyo mooyaan oo waxa kale oo la sameeyay qofka meel ka ugu dhono loo qomaayo waya waxa dhacda in qof la dilo la soo qaado qolo la hadliga sumo dhacdo ha ah الو انسان ابو رعيد اه شعب سلام رحمتوا عليه با ايام مره سحا ويا المدليد ما يا عفوا نين بالغوا لدلبي يداه نين كي با ويا مره سحا دخدي ولا ولا غويبي daltiisa waxaan salaax dhigey shacab salaam baa loo qabsado wala soo xadbiya shacab salaam hadii loo qabso la soo saaxray shacab salaam murkaas xawayl wuxuu hurriimay tii tus meeski laftiisii u dultagii meeski wada noolow meeski soo noolow wariyaha ku dilibano sheek nambar musalaadasi markaas بعض dadka mufassilay waxayna waxay ayad buruddu ku tahayba dadka aaminsan dadina iska soo nooranaya ta kala markaas waxaan weeyaan ee hadii cid soo nooranay sidaynaay maxaa ummada qaranay soo noolan la soo ma ruuxa simidda sheekh waa been weeyaan waa xuraafaad tijiray ku tahay sumug qosiga kiiroon laba xanka dhodow walalaha maxaa ka qaftaaba <تصفيق> مالي داك الصوره يوصلوا ما اه واك مالو كورو لي <تصفيق> ولا دن وي بغى يسقيرو ديها ماما كاسا وي من عند رقبي ها بس هداو باب كاع دواندا وبعض بحوض وياه باب كاينه لبا غلو بحوض stigaal gawood dooyib bananaado bakaara ibn mid daaqso qabamiso wan bedelay bacdi kiig guursada kiig guursada uu ku bii daabkeen lama gaabo bahr muuxur waay mid baayiri mid dayr wa boori mar khas waxaan boori qaran waya banaanta maxay yale waa misalan debu hatana yi giis marka oo dadii weeyaan marka wax ay sameeyeen halka wadaadadii waxa layin marka way yaayeen markaasi ila mogaahal ala galay thumma marka thumma nabtayil fana'a la'na baad aad ii dhigay raahyow inkada duude waxa ku taarin yahay waasiid aniga ila arifna soo dirtay hadii kan la isoo way ila arunkada guheeyay waa xaq qof taaymin adoo tii demraatii araggaas soo dhacay oo la laasmay halka hooska dhunku gaaray dhaqtar balageey si walba habee qolatu ma waxa qawrun ayaa konton baarod ku dhaarta bawl qasam ino soo socda konton ka dhaarada lagu hukumaya qala malu wuxuu jiraa fi jamaa'at min naasi jamaa'addu fi kamida marka ay qattsal u deeyaan lamay oo fankashafu marka ay xawaayaan marka ay fankashafu marka ay jabeen marka way bayinayeen qadshinum وبينهم قتيل جريح جريح وفعيل بمعنى مفعول ومثل شادة مجروح ويا قتيل مقتول ويا لا يدرى مستلشاد ويا لا يدرى مركز الشاد يحفظ لا يقص لا يدرى أن القرين من فعل ذلك بيقف كسلا وكسلا يقول إن أحسن ماشا يكون السنة وصميع المغربي في ذلك أننا علينا دوشيسوا على دوشي العقل ومقبعة anna 'alayhi duushisa aqla ma taaluu leeyaa wa anna aqla magtiisu na aqal qawmi qawm ki weeyaan qawm ka soo naazuuu murkhafood laana qoradooday wa ilkan al-jarihu adu غير kalambaawu wal على ladina الجميع ghayr al-fariqayn allaba koo xood murkhafayr kood fa 'adabnuhu 'ala al-fariqayn al-jami'a la wadaa leeyaa waxa waya mas'aladuma ma'nahum qoladan الذي نازعوه يعني عقل كل واحد من المقتولين والمجروحين على الفريق المخالف يعني في حد مثلا ضوعيه يا لون خوي ديقالمي قولونه واخا لا لاي قولونه واخا لا لاي سوما قفكي دين لهما غرانيو قولونه واخا دين و خيلي دي كلايه سوما وقود و خي ادنيسين مقتودي كان كلايه ايدينكنا و خيلي دي كلايه مقتي دي هويا وا سيدا معنيه داسي حد لكن دك لا لايه لا يغوم ما بشي جوغي ومو دوح يكون دابيا في الغيلة والسحر ها في الغيلة سمق هكذا ان سكل سقف لو ديلو معنى ايوا السحر المرقى. سحر قمر خاص سحر القمر خاص واكو تعلق نما دور بحثي كل نوقديسي حقيقديسا نوقديسي مرقا وحل يراه كل وا كل ما لطيفه وديقه مرقا شي كسته او مرقا سوايان لطيفه اذن نضحينه وقرصونا لفهمين سحر وا ليره اها مرقا اللهم صلوا عليه وسلم سحرهم الخوانو مرقا سحا ويان خيرهن اصل كده مرقا نوع ويان احياء علوم الدين هو سحرو نوع يستفاد من العلم بخواص بخواص الجواهر وبامور الحسابية في مطالع النجوم ودا فاكه كجلاكم تاكتاكس و فسرته الله يعلمه للعلماء كجلا marka suxawayaan waxa lagu gaarayo wiiri marka suxawayaan waa xidigahan iyo madaalacdan iyo faladiyada in la xisaabiyo oo la kalmaysto aya marka suxawayaan kamid tahay bii ayaa waa nooc ilmu sahar qumar ka saxawayaan wa waxas wana wax laan la fahmi kelin cidii sameysan baa galan karta waana amal qarsoon weeyaa khiya yani tagyiir khiyaal hanu ku bineesan baa jiraa halkiis waxa kale ka hadlan waxa saxay hukumkiisa in la bartiin inba kale badal ka waran waa xaraam ijmaacan waana marqa qofka marka saxawayaan dara iyo halkaa iyo inoo digmad qas mas'alada marka sax weeyaan allahum saahadhu saahira darbatu bisayfiyani waxa kala uulmadu ka hadlaan si xukumi saahir taa xukunka saahir qaal qatl wadil weeyaan in la dilo weeyaan mas'alada iyada umar iyo usmaan ibn umar iyo xukumay ee iyo saxaabada iyo tabiiciin kale xilafteen majrim abu hanifi iyo malik wa kamida laakiin shaafi'i isagu mid bu qawaaniisa uu qabaa imaam shaafi'i xukumaan waxa weeyaa فضوه اما احكو الصحر اما افافنا يؤبى لديه لكن الصحر يقانا او كليه لديه ما يبليه هذا هو لكن قال ان ليه قسمنا ليسو مجرم وصلت لي يا مرخان ابن المندر الواسد وقبال مرخان روايه ما احمل دقب الى نساسي والله يحل الدم يبليه المسلم الله بإحداث ثلاثين النفس بالنفسي الطيب والنفس بالنفسي وطارق الدين والمفارق والجماعة صمع خلقها وحيلا يصدح لها كليه يا مرخان صحويا اللهم استعان ايام ما خصا وحويا المشايخ بيدان الساهر والمدرب حديثه لفتيسم ما خديسنا بقى كان الدلي الساهر لفتيسم ما لو دلي لكن مره حديثه لفتيسم خديسنا واحنا خديسنا وتاكل للدين والمفرض الجماعه مكمجه وامبتدي <تصفيق> وقت ما له دلي خاصه حديثه لفتيسم خديسنا لو كان اعرف والله حديث مره سبحان جند عبد الله البجلي اني عصى انه قال حد صاحب ضربه من السيف لكن اسماعيل بن مسلم موجود الوضعيه فكلي اللهم صل على ضوينا سير غد حمرخه ولا الدليا قالوا فمركه حكم كافراد كهاتلانه وحاويان اهل الكتاب فسخرودا لدل ما يبيرا واي ابو حنيفه ليكي ولا يري وعموم كحديثه اللي قادنها ابن قدامه سلم وحدثني وحوالي وارخوا مرخى يحيى عن مالك عن يحيى عن سعيد عن سعيد نصيب عمر وخطاب يقتلوا وحولينا فرنكو خمسة وشنعة أو سبعة متضبع وبدأ الجنين وحيدين وكريئة هل من كي أي دولين ويسكوطيني تضبعها مشنتو أو لا أي قتلوه ونقا سيدين قتل غيلة بقتان ورخى دل بقتانا وقال عمر وحولي لو تمال حتى يكسوا الله يحرام عليه دشيسة أهل الص... اهل صنعاء هي صنعاء اذن لقد قتلتم جميع لله. سنع... كاسم... عيش. عيش سنع... سعر... ما تودون لي لا تسمعوا او اذنبا هذه ان كان اسو تغيدا هي رسل مع اذنبا انك اللهم ساعدنا بشيء بسود يؤثر خن صحيح مكسوري اصلكم لو ضامر خلال جوقوا اذن قار قبه حق قبه واحده لكن وحكمه مره حديث ذو راجكه قار كنا ديوان صوت ماناه حقها هرهه بمانكته وصلايف تا ظهرين حيو طالهم السعاد <تصفيق> مركه الله تمامه وهدا كله يخدان ويسكوت كان معناه وصلنا جوه مركهس يحيى عن مالك عن محمد عبد الرحمن وسعد بن بلغ وحسو غاراي أنه بلغ وحسو غاراي مسعيد ميسى صعد ينغيا سعد سعيد بن نفسه خبر كوديان وحسو غاري مركهس وحان amma hasb في bi sa'a nabiga hasi saad qad sala ila dil tijariya taqadono lahayba sunati saharada saxiltay hafsa dis markaa saxawayaan qadoni aan dilba illa dil aan martay saharada saxiltay oo hafsa lafteeda saxiltay waqad khala wa hay dabad hadii dib ka xoreysay waxa ku timaalinkaan dilso xurba tahay kadina way suu kad weeydo baal saxira ayaa u jiiday kadina waxaysna ma intaan waan iyada waxay dalteen اللهم استعانكم امرين ان انت عن... انت دمك حريات هدا وان كوي احسان سبيي سااسانيسي في سيفها الى كله فوقي هيتلي وا لا دين المرقه وا تامديلشن دين المرقه سوما ليغتاون ودبب ودبب خين لا نقون قود لوو تي سرفيكر سوماين قصه انا يا قصه سميدا وا يا اللهم سان واريح كلان ارغوي ديشن مرقه ساسا او كشيمو ويذ اللهم زفاور بالبهو امرته فوقتلو ولا دري قال عليهم يريد حين لو جعلها ساحر والذي كان يصنع السحر السحر كان ولم يعمل بذلك ان كان ولم يعمل ولم يعمل انما هو شقيين ذلك ان له غيره غير شقيين هو اسم مثل الذي كيوا كل ويان قال الله له ويرى تبارك وتعالى في كتابه ولقد علم لمن اشتراه ما له في لم اشتراه في الاخره من wala biisana is taru fa aru markaa wax markiyaan yuqta laa dilo ila aannaa dhalka markaa markaa ku aan falo ku haysaa oo nafso naftiisu id kala aadana uga shaqeeynaa hata oo isagu markaa saxo way uu ka shaqeeynaayo wala dilii markaa alladhi yaamru bi isihra yaani qaantisi soo kulabaashiraya id kala na و قف طعود يرتو خا كنتي قف كاني ما اديك استاذو كوودا ما يجبو خو كواجب في العند كسك باو ما شبا في العند كسك انا كسك ديلك واجبين يا قصاصه دلك وره مره قصاصه دلك واجب ليس ما قصاصتي مشي ديا واحد د سنه يحيى ويرحم عن عمر بن حسين الجمحي, الجمحي اللي يرا الجمحي مولى عائشه عاشن مقدمه وصحابيه سي السواقه ومساله الخلافيه اسم السحابيه ده عاشت لكن سي الصواب كده راجحه السحابيه هم من مروان ومخه ابو قرده ده بينه وميم كميده ولي يرجدلني مرخه سحا ويا وليي قصاصي من قتلني او قتله دلي بعصم او كدلي فقتله وليي كدلي بعصم او شل بكدلي وخلاص haddaba qiimaha kimida waxa ay qabaan marka saxawayaan allahum salaahu alayhi wa salaam yaaani waxa wax lagu qisaasaya ama wax lagu dilaya marka saxawayaan wa waxa marka isagu wax ku siya ah abuu xaniifa abuu xaniifa wuxuu qabwa qisaas oo kaliya ay ma la qayb ka mid ah mushuur khimada ka marigna hay'ad tan murka saxawaya ama yaa waa wixii uu ku dilayso inbaasana lagu dilo haduu saafudayna siifta lagu dilo haduu ku dilay oo xal lagu dilo wixii uu ku dilay baa lagu aya amur khas u xuso iyo ma khas ha wayan qabtaan شاق yahay labada dhagaxba isku dhigo ku dhisa qaysu maayeen soo qafto nagu wii saasalan isna labada dhagaxba isku dhigay haddisku qadiraa way marqoo wuxuu u dhigay faqata loo ku dilay wali wiliisii bi asan ulbu ku dilay hon boo ku dilay وخو قال ما اريد وخلوا امر امر قال مستن لو كنا سيعيد شيء عنده الذي الذي امر خاص الاختلاف خلافنا خصنا عندنا نقاهتيه انا رجل نيكي ده رجل نيكي لما مرقوا قداعه بيحسن اول هو كو قداعه ورماها وكطول بيحدن دماغ او ضروبه عمدن كسوغه دختو من ذلك قرن قودلته فاين ذلك والعمد ويهيان وفي القصاص ما كوا واجبيه اكنو قال المحامي قال شافت عياده شو العمد ويه قالين لا انا قص الصدق قالك احمد شو صمح لكنه مالك عمد ايه وحقوقه باكريه خطا شو العمد مقبره ونصورنا شو العمد من رسول الله حيسو قال ما ربو حويلي فقط الله عمدي ذلك عمدي قال مركز سبحانه وإيهام إنا إلى السيفة مؤخنا محلوق قساسي قال من حديث خو حلود إن شاء الله كلي لا قود إلا بالصيف من حديث أبي بقرطة ومن حديث عمام البشير ومن حديث مسعود ومن حديث أبي غيره ومن حديث علي صحاب الله صلى الله إمام الزيد عي أي في نصب الغواية أي أذو قبرهم ذلك فرطي الكو في نصب الغواية أي أذو قبرهم السلام hadisku aad u qasiiyad sanqas il aan di mar kha dilka kaskii markaas cindaan anagaagtayada waxa weeyaan buu yiri fil aan yaami dalgajunku uu ka saaro dalgajun linka kale uu qasto لا buu wax uuftakiliya hatta tafyiid ilay baahisa nafsu naftiisu ilay baahisa tafyiid macna tagriga ilay baahiso nafsu naftiisu wamir aan di kaska waxa ka mid ah dalno qodanyo dalgajun minar minarba laga soo qaatay yaacna kulay kulu saymogto waxaanu furna qofka wa ay allahumsa hadith fi tirmizi nabiga saasamaa ku tilmaamay yaacna waa dhuul fi qalbiga aadama la dakhdigayso ma muuxulawi saxay miyada arag indhihiisa gududkoga yi xideysu sabu falanaya hadith tirmizi way taa kuuno bayno hadhuu ahanaysa marka qafinaa ira taa daawudu taqoonu bayno hadhuu ahanaysa sumayamsarifu anhu waantu wax u xidmo ku dhufte u garaacay kadibna isagoo nool buu ka tagna una nafixin wuxuu waxa uu isoo nool qofkii la dilay sayyid safiyo darbihi daawu garaacow waxa uu ku dhufte darti ayuu dhaawac markaa la burqanaya fadalku noo fiidalka arunku waxaanaysaa alqasamu tuqasamu qaramarigu xidno amarka amarku indana naga tagayna annuu yiqtal walad dilay fil aan di kashi هل انكلي اداره فورغانس موتان ولا ديلو والنساء ودمار فاطمه بالمرئه الجوار اسموتان كذلك رساسه قال ولد ديلو ولا حويده دوما هدا اسكوتهن بالعبد ادون كذلك